بوك 2 99 99 99 رودنس كلون حالة الإضافة حالة الإضافة كوت مايوي سابروكي قطة صديقتي كتاب صديقتي سباك ماي هو سابرا كلب صديقي كلب صديقي هذا باليتو ماي زميلي هذا معطف زميلي هذا автомобиль моей коллеги هذه سيارة زميلتي هذه سيارة زميلتي это работа هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي Гузик от кошулі одарвався. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. ключ от مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. компьютер كمبيوتر المدير, <تصفيق> المدير متعطل من هم والدا البنت؟, البنت كيف اصل الى منزل والديها كيف أصل إلى منزل والديها المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع як називається столица швейцарії ما اسم عاصمه سويسرا ما اسم عاصمة سويسرا ياكازهايكنيه ما هو عنوان الكتاب ما هو عنوان الكتاب ز جتي سسييد ما أسماء أوولاد الجيران ما هي أسماء أوول الجيران؟ كالي ودزاي بودوتش شکولني يا متى تكون عطله مدارس الأطفال متى تكون عطله مدارس الاطفال كالي ودكترا غادزيني ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب ياكي غادزيني متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟